بإذن ذا ربه أنّي مسّي الضر أنّي مسّي الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عِدِّنا رحمة من عِدِّنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالكِفل كلٌّ من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغمب ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وزكريا إذناد ربه إذناد ربه رب لا تذرني فردو وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية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 وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنهم لا يرجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فإذا هي شائصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ضالين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم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 الذين سبقت لهم من الحسن ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى تأنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقىهم الملائكة وتتلقىهم الملائكة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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما